الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا قال لأهلهم كفوا إني أنست نارا لعلي آتيكم من أب قبض أو أجد على النار كذا فلما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 وَالَّتِي عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلَيْسَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ قُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى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 وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزرى وأشركه في أمرى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأكذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَأْمُوْسَ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ أَنْتَ وَأَقُوْكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ قَغَٰٓا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 فَإِذَا هُمْ فَقُولًا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَوْسِلْ مَا نَبِيَ إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَادِجِ إِنَّكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إنا قد أُوحِيَ إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أَعْقَبُ لَشَيْئٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَا قال فما ذال القرون الأولى وَلَا عِلْمُهَا إِلَّا رَبِّي فِي كِتَابِ اللَّهِ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا صُلُوًى وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا شكتا قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها عشر كان عشر كيبغولي اللفاتان يتضبادو وحونا كميدي هاي عشر ربي إنوسوا علي كنا سابتنا تفسير كنتم أيدكم أدبوك بالله يا من, صورة ده هي من سورة ضاها كميدا أيد أفريكم تنادنا و أقول ديهاي من السورة نفسها إسلا سورة ضاها كميدا سورة ضاها هو سورة دي اللباتناد ترسيق قرآن كريمكا سورة الفاتحة مركا خاص يا خاصية سورة الناس للهوض سورة ضاها سورة دي اللباتناد سورة طه وحيكم عابان تهي أيضا اللفظة هو ورهي طاها ما أنزلنا بيكمك عابان تهي سورة طاها وصورة مكية وحيكمت هاي سورة ديه سودة جاي انتي رسولكو عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنه لا ونصده قرآن كوبة جاي إلى اللحية سيدة سورة ده أي وقتك سودة جاي قواسة سورة طه النمطية سورة طه آية بهذا بقصن يا صدٍ آيذون بقصدٍ يا صن آيذون سورة طه باللغة سوتنا أبدوا هذه الصورة وعن صورة كتب الله يا بسم الله خبيرة جلوع عبد مجي سقيم جبدا عسكين ليس أيام كتب الله يا علي الرحمن نحرس بودعون كواذا قارتله الرحيم المدقر حانده طاها خروفة مقطعة ده وإلى طول سورة دهد بين الصمر ني سورة دهن سورة دهكوية تمنع دهن نقونا إسا إني خروفة مقطعة دهتها ومرك الله يعلم بمراده بذلك طعيها لا يسكدره ألا يقن نوحو لجهد حدين ودحنه فأي كلمة ضاها حرابت أقول لك من جلته لأو تقيني كلمة ضاها وحيو استعمال جرين يا رجل أوكالو يا رجل أوكالو استعمال جرين كل هذا ضاها يا رجل تراهدنا نبضي يا عانو قال تعالى فدوح ما أنزلنا أيها الرسول الكريم رسولك شرفت لو ما أن ندجين عليك هذا الرسول وكوركا القرآن القرآن كريمكا كوماعنا الدجين لتشقى إذا التوتى إلا تذكرة وانا أدوانسا نكوغو الدجيني لمن أحد أدوانسو يخشى اللكبقاء سورة أول كيبسيو هذا الشيخين مقبضا ورد وعلى ردنا يجيو لمن مشريكين وإذا بدارا نظري من الحارث من ليرة ايا يريد ان محمدا شقي بهذا القرآن الذي انزل عليه لما فيه من التكاليف قران بالليغو دجيي بوراي قران كن حصرت ميرون حبات كلل ليها سكر باللي صوم صم باللي ليها نهاو بينها شيق كل قران علماء ميرنا او عاددين او دكي عغري بالليغو دجيي كل قران كان وان لغوديباي منك مشريق احي iseegi waxa fikrada qabo dhan aya ayadu baad isay quraanka inaan loo soo dajin in wax dhibaato sidii sabab maslaha yahay ruuxi adduunka ku fiican ama aakhira ku fiican wa inta rumaysan raaday quraanka u tilmaamay yah xuqugiga ayaa wax xunudan sidii u dhanyahay maslaha nabi muhammad wala إنه يبتوضان ما أنزلنا ما أننا ندجين عليك أذيك أركه القرآن ما أننا ندجين لتشقى لتتعضى بتوت يبتوضان ما أننا ندجين إلا تذكرة واننبه أن نكون ندجيني أدواني لمن ذاتك يخشى اللك بقى تنزيلاً دجين ممن الله حقيبا أومي الارض دول اليالك هي والسماوات عرريالك الأولاء يقررئوا سماواتك أقررئي هي دولك أنه سيئ هي وحكو دقن اللي هو ميحق أي قرآن كان لقد تجزي كانوا حبابين أي سابين لباب وأي مشركين تجير أهدين أما البشر باسمي أما عجم باب بري إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا قول البشر وحيو لمبالبابيه تنزيل دجين باقرانك انزلنا مانا دجين تنزيل دجين ممن اللحق انك دجيني خلاق اومي الارض الولى اليالك والصموات الى اليالك الولاي يقريو الرحمن على العرش استوى الرحمن اله النحريسة على العرش عرش أي اللاكو اكادي اشتواء يليق بجلاله وعظمته يساق اعلمت ايباء لك اشتواءنا ان كان اللامده هاين ايوكو اشتواريو الرحمن اله النهاريسة على العرش عرش هوانا اعظم المخلوقات انت ايباء ميلو عرش غا اوان يهي هدنا فوق المعلوم فوق الدنيا لن. انت مالك أشده هو إشتوى وضي الله يقال سبحانه عز وجل تلمة استوى في اللغة العربية تاتي على ثلاثة معان سدح معانا إشتوى كوت مادا مر وحيت مادا إيضا إلاك دنبيس مرنا وحيت مادا إيضا علاك دنبيس مرنا إيضا وحك دنبيان لأرب ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكم وعلم كل كان لبذا مجن كدم بي وافع الازمة معنا هذا تم وكملوا ولما بلغ حدوق عن جاري الحكم والعلم استوى مر حرف جار كدم بي بمعنى تم وكملوا إلى مر كده ثم مستوى يرص ما هل أمرك يقدم بيس صيدان وقال على العرش لتستوه على ظهوره بمعنى على وارتفعه تصوى اللغة العربية أما استوى الله عز وجل إله وإن واحد كا استوىه إسا قال يقال سبحانه عز وجل مانا قال إنه أريق وارف مينينا معنى الله نبندغينا لا نبدل ولا نغير ولا نعطل ولا نشبه ولا نمس سبحانه عز وجل كلك علامتي سبوا نوشا لي أمك أنتم مقونية قولوا لك جوقي إركنا كدة نفلا كل حبوري بكرك ولا ومع ذلك يعلم خائنة العير وما تغبسوه وأنك سليعي أو كقرص المر كلك استواءه بإستواء يليق بجلالي وعذابه يستويه ورمينا هنا حبكم لنا سبب لا تدع أي نصيب ما مني إن لأنني واصلت يوطي لهم من نقصانك كل هذا تدعاني أيها الأوصاف تدعك لا أقول بكتاب على حدات تدعني إنه داري هاي إنه جابني هاي إنه دومني هاي إنه مذوي هاي إنه عدي هاي وشيء كتب هذا العلقي باقونه بعد شيء كتب إذا ذا تد يسي من نقص أو صاف تيسين أسدوكلك سي لكن آمنا وارمينا بما جاء عن الله wa an uruminay ala muradilla sub ilahu l jada an naqomba qon amanna billah wa bima jaa anilla ala muradilla amanna birrasulilla wa bima jaa arrasulilla ala muradira rasulilla ana gamarkintan ali rasul ka ilmi badana sa'u jele sa'u jele man naqasuti wuxu noosheega naqan wuxu san arrahman al harisa ala al arsh هر شيء أي اي استواء كاعدي استواء يليق بجلاله وعظمته مرسل له يبوح له ما في سماوه الى الريال جدود وحا كسوينه انه اسا ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا اسا ابو تعيد ما ابو رني اسا هانت عيد لما له اسا مامور الا لما ماموزه اسا اسكدو اغازيما اسا رزقي يا رزقك لو لا تشري ديواله ما في السماء هو اريال غدود وهاكو سغن اونه يوم ما في الارض قاليال غدود وهاكو سغن خلقن ابو ريس بو ليهاي اسغا وملكا وميل كانه سوي ليهاي اسغا حنتوله ابلل للماركو أدونس اذن سوي ليهاي اسغا اذن ساناي واتصرفا مام البو وحكما بو ليهاي حكما ورزقا اسغا بيرو مصروفا وما بينهما إلا ريالك إيا دول ليالك إيا إنتا أولاها إياها إيا وحا كلها قن أساك إسكالوا أبورتي إنتا كريم ملكي في سماها وما تعتفر بلق وحاك أوسي أساك إسكال ملكي في سبا حديث مقارات وعالي عرشي أومك أصر رياء عرشي أسوك أصر رياء حتى نعرشي يوم دونه إيا دولك أومك أوسي يدول ليالك هاي نحذر لنكسي هو سيسا يوحى كسي هو سيسا يوحى كدقا بيسا انت امر كيسية الذي شاكب هذا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثل هن يتنزل الامر بينهن هن لتعلموا ان الله على كل شيء غديل وان الله قد حضر بكل شيء علما اقول انت اصلوا بور هايو ايه اوضلهم مقهون يقول لبدي بليها شبعانا وماك احتفر أرذق يوحكسيه سير أسرع إسكاله تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفا وعلى على عليا إن مركز اللبر يزيد أما العبد يزيد اسمه جسيد أزيكا عن ربط عاف مات كده ما يزيد على مباهنا دو قاقة وانتجه حدثنا بالقول أريجا ما حدنا كوكا لفايا فإنه أب يعلم وش اصيرك يا سعودي دا يا واقف عن سري إلا بضل سنوي حصلوا شيء قوي واخفى عن سري وانا اسلو شيء معاك اصير قرصون واحد مسخخ اللي ما كان كو عايزه واحد لي. انا ضيعت وقتي في شيء لا في المستقبل ما ندون كاسوب هو على علي يعلم من خلا سيبو اوغن ويسغا ويميبه ما فرسم يقاني يا ما ملكي سلك لا قرين كره كل كلامك هو عا سمينهسانه ودن إساقه أبو ري ألا يعلم من خلق واحد كواه ليساً أليه أبو ري شيسوساً أوقي وحاوه إساقه أبو ري فأو يا أيها واللطيف الخبي إن تجعر حداد قيليدت بالقول أريكو قيليدت فلا فأي تفجارك وعبها قيلين ولا تجعر بصناتك نواص ومرني وإن تجعر داد نواغدي بالقول واحد كواه ليسيد أريكو نواغدي فإنه أب وأخفى يا اللهم هو هي اسر و خدرسون اي هو قرسوني بدن ان نغو ادلين حديث النفس والليره مسكع اليما ان كسا او وريغيسن هيا كاسيو اوغيا الله معبود عق لا إله احد رجو عفده ما جيرو الا هو اشغا كليته ما له لنكلغي بار الاسماء و المعيال الحسنى و هناك بضان سغاليا سغاشنمغا وو هو بدن وان واخ لميدا لا رغ احد شغال وداغا لا مارخو مخا ييلي اسموود و خاي كو وناق بدن ناتاي الى حريمغا اوتهاي كل كا هو و لو شرف بداي هي اي اسماء دي سناءو شرف بدن دااي ملعياال الله يا رحمان يا رحيم يكمل جهين و الله أو ندعو الرحمن ايما تدعو ألا ملكاتو ريت دمأ ويا ريت أله الأسماء والحسنابولايا ملا عيال قيم بدل يجي كتقول كل خا يجي كتقول لي إنادوا المجعد درن دوريسا ماها يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف خليه تنمه كتقول بالي ملكاتي يا لطيف تراه حد يبده مسعوده حد أضربه تكب قنيس إلهه يباد بالي حد أدوح دوريس وناج ألا ويسهل حد أدمانه يسينا يا لطيف كل بدنية علم بدنية أود بدنية أنا أم أنا هي أنا تبريفي والله وقع يوضع بريضة تاعي واحد هذا عن بريمة وعن واحد دويديس ودمان ما شغله ذكري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا أنت أنبو بالله من شغله ذكر المسألة ما لم أعطي السائر كوان البرياء يوحى السائر وحى السائر وحى السائر وحى السائر وحى السائر بان كاثرين أيضا كلك إن هذا مقع تنتادي شيء اللهم عبود الحب لا إله أحد قال له عابدا مجره إلا هو يساقى ماهانه وعنسك أنه إلا عابده إبادة باطلة إنه نيسا له ألا كالجيبال الأصماء مقع يلبولي الحسن هو ناكبادا وحلقة هكى حديث الموسى مقدمة إيافكاله التوحيدك وأصماء الله إياه وصفاتنا له شيئي الله موسى أيها قصة قصة النبي الله موسى. قال تعالى خذوا عيروا. قالت حديث موسى. استفمت أنا وكلي. تشويق بالليلة. جاء لسيم. أفقد وشى لسيم. واحد لما جمت هنا دوشيت. لجى لسيم. مرق خارج. جرب له ما واحد وشيلة هاي. قال له على جبلية. قال هذا واحد عيموك تعب بالليلة. يا محمد أنت لو قبتو. يا يا الله تزا. كل, سويسة سادة كل قصة لرب يباركنا يا أدار الوحيد عيسى مركز على لقون مسجد البلد إستفهام كل قصة الذي الله موسى أي الرمان نبيك الله شافو إستفهام تجي عليهين تهتشويضة أي لقون بالله أي هل أتذكر مكوي مكوي حديث موسى نبي موسى وركش كل موسى واحد لقاب بالله إذا قلت بنا كيمان دونتا إساكا صدو أبو رمي ربي أبو ري سبحانه عز وجل إيا صعوبة جهت الوقت أبو رمي أيا ألقا وحال لك بالله أبا ينبوه سيدئو موسى النبي لفنو قضي أورقيني بنان الله قال تعالى فبحيو أهلا تاك أيها الرسول الكريم فسولك صرفت لو مكو يميد حديث موسى النبي موسى واركيسي مكو يميد إذ وقت أحديثه Uraham musarkei, närendä, ne viiolla ei musa shu ei bootavan no la arja u raijirei, shu ei ba gverkudarei, kolkaan ne va fario lassiyei, on ibada i gvertiibu vata, kolkaan mässerbou kusua suoda, jit keisua awanimahye, jit kieno uu kallu aju iftin mailku arkei dava, marku dava ki أيوه مرك الله الله يأفض إيا خادمه لجري فقال موسوح يري لأهله دبك أوتي وذاته قبي يوحي أديك هاي لجري أيوه يري امكثوا حلقا سيجوغا إني آنيقا موسى آنستو وحانركا نارا افتين لعلي مذني آتيكم إنا إذن الله ماذا أهلك منها من النار افتينكم يشكبها بقباس القريدار kabas ku qoridado hoosna waa qor iyo gadaasha lahayd korna wakan oriye ah waxaan ina qaanereerii magaal ku kabas wafaqt kan la innaga nuguma askar qoridado oo sida dabka loo kala qaato qor iyo intii dabka huray la saarto madax markuu ka تخين اولوماي صوتنا ولى ياه دولكان لما مري جيرين او اجد ان انبهره على النار يغبكهو راي كركيشا حدن واخو وددي يشيغا مهش لا دغن ياهي ي مرتو ي ايلسه لا قابو ي مهش مريت كفيان ي مهش كلعاشا كفيان انان ور بو عكيل هذا لا ياه حنوياب لو كيليدون ان نبينا مهش قوتل اسمله ادم فيشي مركا او واتي فليتو شيغي الوقت ناراً في وقت را مصور ك نار دد فقالو يري لاهله ددكيسي امك سو نغاده اني اني انا سو وخانو جيدا نار دد لعلي مجني اتيكم من هذين الكليهما منها نارته بقبص قريب د او مركه انت شيطان كبيرساته او عدواته أو او اجد ان على النار دبك كركيسا حدن وقت الماء وهو دد يا عيلك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 kolkii magacayni lagu sheega suradbay culimadu oran jirtay alaymu indalla falma goortii u ataa muuse dabkii u yimi aya nuudii isla sooca guul isla sooca gaayba xaqeeba laga dhawaaqay oo maala yiri ya muusa muusa hooy inni aniga taawxiidka adag ee loo sameeyay arif dibada أصنع عطكار سكلا أمودي إنت تأكيد لا لايش كتبك ايناي. يا موسى إني أنيق حدنا أنا أنيق مرلا فبوكوا وأحكلهم ملايين وأحكلها الله يا مخلوق لها. ايكو أبوري. ايكو لها ما خالق أديك كلها أيك أبوري أيك مملاي باه وأحكلها ملايين ما كوال توزي تجاهد بالثي كلك وركب ولا صع كرايا يا موسى موسى اني يعنيقا, انا انا كلها الله ايا ربك اذيك ربك اما كيكو بات فخه العسيب انا عليك اللبادك بات بيحي لبادك بات بات بات بات سنة ان ظاهر هاي با اللي يريد بيحي ناشاك جوكتو واميل ظاهره مقدسة اوه اذيكي طول اللي يلاحول وعا كلها الله ايان ربك اوه وعا اللوصين ايان نبوهوه ساقجانو دمسك فوق. أربع المفاصرين تنعليك ذن لتثنيه وعلى ولا أدوني أخرى ما مالس كبيره إلهيك أبوتاك لتاقنا قابل حر وحمر أي أن لا أرد ولا مقال فخلع السيب نعليك اللبدا ذكبه إنك أديق موسى بالوادي وادي باتكسو قانتهي تب المقدس له في بركية خير لجبديه طوى ما يعيسه وادق ملك عيسى طوى الليلة Meħsha, johdok, tortu, ua Waana Ja għana, għan igebe, kurahavlaja, għaja ihtartu kakku dortajin. Ja għara, da intan manta, no, le baffala, da kunno, markan zaasju, sirijej, għadiranka dortajin. Ja għana, għan igebe, ja ihtartu kakku dortajin, marhan danku dortajin, fastanni idet xari, jimajuha, ua الله كله هذا لا يه وانا اللي جودرتي من عاد أمتيه إذا آت ولا جيسو قلب إياه قال بل مادية وعلوشة جاي كل مقدمه فلما أتى حدودتيه متباه نودي الله قليل يا موسى هو إني يا أنا أنا أنا كله هذا لا يه تبوك عليه كابور أنا هاي أفقل عزيز عليك الله بعدك بود إنك عادي موسى الوادي له في الوادي واد المقدس إنتي المقدّس اللهو في معي صنا طواعا وانا اني ايبا ايا اخترتوك إنت ما أنت فاستمع دك خارجي فسمع مقال ما مقال واكده وين تي استمع عيوب سمع جواك اللب وينه دون حين مغشى قلب جاگنا ويلك بجد ونجاذي سدواح اللب وشجاعيو حبضناكوا جار مرن قل كا استمع دك خارجي مقلوة كويت فاستمع داك خارعي لما هو حاودك خارعي يوحلقوشيقا يو محالا قبل الله بي إنني أنيقى. أنا أنا أنا أي الله معبود حقها اللي معبود حقها هو أنا حالك صوحي يكبل الله بنا وحد نوقاتا لا إله أحجر لقو عابدا مجره إلا أنا أنا الله ما هاني إفعبدني أنا كنقاي عابد وأقمي الصلاة صلاة دانا توسي لذكري حصيدة أني قدها إذا كنت حصيدة برادة ومهمة ونك الله أميرك واقمي صلاة صلاة دانا توسي لذكري أي لذكري أني قد حصيدة إذا درت أسياف صلاة وحصيدة وعادة تاموس وعيق بوصحنا إن الصاعة سعدة قيام آتيات من ما نيسوي لكن وحلو بيها إن قلمت أكاد حدان الله يوحان سجايا أخفيها إن صعد قريو معن قرينايا اللي تجزى إن الأبل مريو كل نفس نفل أركا لذلك بما وحى بالو أبل مرينايا تصع أيش غيسة يحني يزنبة سعدنا وادم بيساية نقصي تلاقل إن صع سعد قياماتية شكل عن من دون توي أكاد وح عن أخفيها إنا ساعد قرنائيو لتجزى إلا أضال مريو كل نفس نفس إذلك بما أضال مريو دون تسعى النفط الدين كأيكوشا قيساتي حتى با قياما بين سمد عيسالة وحاوحق الدرسان فلا يصد أنك موسى يوسى كهاته أنها ساعدين إن العمل فشأوشا قيساته من قفا لا يؤمن بها ساعده أو طبع الراعي حواؤه نفتس فترد الدبديل حلاك سمي قنارين سوجيزه أدنكنا عذاب لغوت على قلعي كيوسناك خدمي فلا يصدناك يسناك جادين عنها عن الساعة ساعده قيام هجلا من ريوسناك جادين أن لا يؤمن الرومي بها ساعده أو طبع الراعي حواؤه نفي شيدان وحشاجن iska raay ga bi diin ya rusul ya din oo dawaday fadar da hal aksamay ama fadar da hada takawrki sama qaso anoo hal aksamay saw inta markii la siyay ayata overload bilaa waxa nagu tabbara ya ulbu markaa wataa ariga uu ku raaci jiray muujizadi kooba den nabiyullah in soo udakii loobiree oo la qabiley isku qancinayay nabi xaqiiq inuu yahay waxa arkay ku raaj jiray waxa loo dhigay oo sidoo kale booday waa una yahay la qabta ku qabtaana marna wax oo مرنا وقول نقضي دقيقة ثيبل وإن لدجو هلا خبر نقضي وهلا هذا وهلا ماشي هلا غنيمال من كيسه الله بعد جعان تيسه أو على البكان نور بغلق أو أنتو جعان تيسه مليا جرب كيسه بده أسأو كليه مركوصاب دخيل نلبينه قانيس شين لا دمينها يا مسيب اللو عينها إيش لبختنيس لبعد المعجزة هي تبارك يكبر دلوسي قالت تعالى مالك أسعى الرب يري سايوك لبا حضارينتا كل خوصا وطاول عادي اهي مالك أسعى الناس في النموضة تمدنا والشيء عادي ماها كلك أسعى الرب يري سبحانه وما محيضا تلك تاسو تهيو اليمينكا جعانتها دمديكا وحا قدسكا ومحي يا موسى موسى وحا جعانتها دمديكا قدسكا موسى ومحي سيدو ايه الدينية مسالح لكوكبو اغرياي قال موسى وحييري هي واحق عان تيداد بميديك كوثوغا عصايا واوشايدي محاذ مسالح كوكبتا اوشا اتوكوا عسكذا عليها كوركيدا حتى ايكا ايها دان صعنا ايو ايها دان عسكذا وان مصلحه مسلحة اللفات واهوشوا داديا ايها اوشا على غنمي اريقا ان لايهاي كوركيسان عليم في ابغال اوهو داديا ايو جيت كان كله بتاوش على داسود دوت دو أرجع برتا أما واقط طورة كل كان كطورة كل على ناوي على كوي اللي جيت كيا سود هذا ناية أرجع أنا مصلح على بدو فيها أشيء بدها هذا معاريب دنا كله أخرى كله كحملة زادى بياهاي وحنا كوقا درجينكو سدنا مثل هاكا لو مئة أفراد وحي صور لنا ويسجد فيها وحي صور لنا ويسجد فيها كل كهاد دفاع هي ألاف كوكب هي عسكين هي أركضاجين إنت ما هو كل هاي مصالح وشكوك أبوش يا جيمك وما ما حي بيتلك تأسطها يبي يميني كملقت يا موسى موسى قال موسى ورويري في تنيت إذا كتبان أصاية وشيء ذي أتوك الله عسكلا دام صونا يا مك عليها أسر كركلا وهو شوال بها أسر على قنمي أريكان علنتي أبغلا وقصودا زيا قليه وحليه هاي فيها أسر جذها هذا دا. ما عاريبه ده اخرى كله كدفاعي وعمل زب هرابة هي هلا قنوي سعة ليه عشان كنا واقوها سرتاو انت انت انت انت انت دارم هالأي بوحو يري ألقيها دلخة دي انتا مرخولها دعانتوكو هيا أكوور بحيناي مركزان اللي يري دلخة دي يا موسى موسى بلوشة دلخة دي فألقاها موسى أشي دلخة ديجاي فإذا دلخة دو ديجاي هي مسوية تسعى يا ابو موسى وشي و اتي و sanqore intu وانتو aan tu sagay halaqnimadan ku musan ogay qaal eba wuxuu yiri wa tabbar hada waa raba dulka intu dhigo inusan cabsiiyo waxa midna halkay iyaga cid lahay jogaan ba muuse usha laysbaraaya tabbaro qaal wuxuu yiri موسى alqidulka dighaashi ya musa muso falqaha muso وعلى الله من الص idee الطريقة الوصيل وهاها They call him jean almost seeing people at the 120 they french give your Educate They say it се They say it if people ask their Ill�er they call them then talk وحوين مال ليسو أقل الذي يوحى حلق يوأي كتاب رنته دوبة ودوبنت أربانت نوعه يوشوي كاتي ويسع أضبلي زي حياة هلا تسعى سعانيسا قال ملك سأبيرو شهدي بدلتي موسى نفر وابننا كودعي أرنت أن موسى لفي سبو عبصلي كل كودر كي ويرش أمرك هاليسا يقال أبيرو خذها موسى أشقات ولا تغفى عفزا سأقال يا أولمه وحواهلا بل أنقاد بلسيي سنعيدها أنك أول أولمك وضني إحرق بيجني يهد أن هلق نمك علنينا أولمه علنينا سنعيدها وشوا علنينا سيرتها حالة ببانه علنينا الأولى هو أولمه أوقع عن تساريين أولوه وعسى خدرة عكاس عباد المضنور الربيه قال اي بوحي الخدا موسى ولا تغف عبزا سنعيدها وسوعان علين دونا سيرته على رياح هذه الولايه الرئيسه تسوغت وشي معناها عزوب اللهات وسي حدودنا وهل حدود قادنا واول بات باتنا واضمم موسوع يو دهك يا انت هذم الى جناحك قرب خاقب ديح حداد ما تخرج قعنتي واصو بخي بيضاء يضوا نورايس ما برس يا ما يمن غيري سو حمان ما قاعدينك ومعجزه تاع انت واقعني مديتي افتين باسالك منجي يدين معين نقطي ايه معجزه أخرى كله وشي باللافوت لا مو مركا المره بلانبونا جوغا لبدا نتوبركو قاتي والممد يدكا قعن تاذا إيا جناحيكا قربكا تخرج قعن توا با صوبعي قا يدو نوريكا من غير سوء عذور لأن او هي نوركا آية معجيزة أخرى كالي لبدا مركو مرايو أيار ربي يري لنوريكا إنانو موسى من آياتنا ياداي اياديال بدل او لوسين دونا كميد يين الكبرى وحوين ان لووتو سو ايا سيدا لو ييلاي كل ما مركاد اوغاتاي ان خاب سبحانه وعز وجل او كو دوورتي نبينا كار دغي كوجيزنا كوغو تاغيري واحد يشد هبتت الى فرعون ات انه فرعون تغا و قدبي بشر بوها دون بوها أدوان نماذي يباشر نماذي بوك القدبي مر وحوية أنا رضوكم الأعلى مرنا وحوية علمت لكم من إله غير وعاد عبدان أنك آخرين مجرم فبقيني أغسر ريان لغسر وانك كل كان لنك أحد القدبي ما يأيق يا ترى نبي الله موسى سعطوها خير بوهواتي إسلام خادم ماشي هنفتيلي الدبدون بوها كل كرشي يا لغق امبد خي دغغو ما صون نخونن قولد ملي يجي بو ما خيالي ماشي ولا العدو دي با دويد غبرت ادوق بغاري غادي ييو مي حيوت نبي الله موسى مرك ان اي وحان ايمان كلام ان اله ايوها مركي هربو اله ولا اله دبالييك هنا وللعلبني ان انت بديك هنا ولاك يا نكين ولاك بين نقطتين ابن أمان نقني حاوسنا ولاجواهين هذا إسلام يا نافع أريه يا حول في واكواهين هذاي ممكن النبي باللقاء دعيه قوما باللودري ال وفرعون أوه يعني مسكتي كل كورك واوين هذاي مصمص الله بني لينورك كين أن كنتوا الكبرى كوا هوين اذهبتك الى فرعون آد إنه فرعون تغوى كبريوي نبي الله موسى وحالة وفاجيه أريد ملكو فهمينيك اللو دين هو يقيني كلكم مشاعر ما نعيب سوكسو عراري كلك هذيك موسى نكاقل كيسياتك سوكرته او جيد إلا عابدا يملعونك كان لدكا لم يدوسوا وحسا للماء طلباتكو جديه قال نبي مصوح يري ربي يا رباني يا رباني اشرح لي وعاد ايه في ديسا سجري حبتك أيوة. حبت في ديسا وحسا لنما وعاويا انشرح سجري ونور يغذفه الله في قلوب مساء من العباد نور الهو كرد يقف كرد قلبي سو نور كاما كفك قلبي سو يقف كرد الله مصلحوك بناي وحالا وحي قلبك كجري جحل يا الله يا كبر يا حسب يا نفق يا شرقي وعسوا حقاي مركو حقا وحاسنا ايمان يا يقين جينيمو علم ساغنيمو كبننا وكين النبي محمد عليه الصلاه والسلام لو هو ابا شايتي علم ناسرح لك صدرك فما فما الله صدرك خفك مركي كلك عطفك هو إسرته كرنا ملك كلك عصو النعيم وسقمي الله بي منك أتجال مواجهة منك اللجو ارجعيو في ساله فلنتيده وأحب لهم بهو بعانتاي فارتجاني قيدي صني نجدكوا قلب جايلا يقينك بوري على النبي موسوعي ربي يا رب أنا جرب جايو إشرح لي إيه فيدي سدي أنا جا وَقُل رَبِّ وَانلَ دُونَا يَا فَمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَيَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَيَصِرُّ إِلَى أَنْ يُفْضِيَ أَمْرِي تَالَ ذِيبِتِ نَبِي نِمَلْ يَا دَاوُدُ يَا دِينُكَ بَاهِنْتَكَ يَا دَالِكَ اللَّذِي بِدِيسَ اللَّهُ يُسَهِّل وَحُلُّ اللَّهُ فُرْقَةَ عُقْدَةٍ مِن لَا أَرِيدُ Kolka siiwarkeja loogarto, odaska danglaa laiha, laiha laiha, en luvuurreji, arabkalla hiiha, jafkahuudaska haggartel, kauni uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, uhanin chegajun, نن كسهل كي جايجا دي إسقرا رشح ده، وأقوم أن ننكدون إسقى اللي حارون، هذا سنو كويه، حارون بالله بسنو، وأسقى يسقى أبوه، حارونا جايجا دي قرال كي، أخي قرال كي ياها، أسد به حارون أجري دار كي جا، ما كان إسقى القرقاري إسنا، إسناء العين النبي رسول بكتب، حل هذا المسؤولية. يوسانيو نمبرجيو اللي جراء النقوانيه اسنا نبيه الرسول كدي واشريكو حارون الى وداجي في أمري ترداد يسيرنا في نماذا كي نسابعك أن نكو تسبحك كثيرا أن نغو اللبانينا وبادن أو نذكرك أن نكو شغنا وكو كثيرا أن نغو وبادن إنك أذيك إبع كنت واحدة تيبين أن نغو بصير لن أركيو طلباتك أن قال وحنبي النبي سبي يا رب أنيك رب أنيك إشرح في ذي اللي أنيك سدري كوحبتك إفذي لبا ويسير لي إفضيذي أمري ترداد إفرتي صدح وحلوق إله وفر عقدة من لساني عرب كيك كفر يفغو ذاتك هكارتين قولي هذا الكيك أفر واجعله إله وحد إيا شاء وزيرا كارجاري إلى شقية من أهلي عدة النظر أنكبش إيغا سناك قوله هارون يكا دگني کر لئیرا اسی ولال کیا پشتد ہوجی پی هارون اجری دور صحیحگا وا شریفو هارون الوداجی فی امر النبي المضر رسول الله کینصبعک الذی ود ان نکو تصبح زن كثيرا ان نجب بدن و منذ کرک كثيرا ان غفر بدن انك آذيك كنت ابوا بنا ان بصير بصیر لنؤجل جوابت ابوا طلبات كي فرد بطنا يا موسى حالجواب بابوحي سي قد اوتيت سؤلك يا موسى وحالاوو حالي ويديسو لنكو سيئ كالكاسة الى التودباء أبالها دانا لوشيكتو اللي يري ولقايبان كودة قالين جيري بل انتا قلب لوشيكتو قال ابووحي يري قد واحد بابا اوتيت ان لكو سيئي موسى واحد يا موسى موسى انتا كريه عليك علي مرة كل إنتكالية ما ولقد وحدوا مننا إن نقول ليس نهدا عليك أيضا موسى أقول كأعا مرة اخرى أخرى كله إنت قال لي ما دون تاتي مركب إذا وحينا مركنا وحيه إلى أمك هو يدا ووحينا إلى أمي موسى ما يوحى إلى وحيه أو مروها إلى أمي كإذا كان لا أن أنا قد بسام موسى وذاتي هاي يوحاند على أورنجري وحات كريدا في طابوت صندوق صندوق صقق كلها لاميك ماري كل هذه كرك أوراق فول ماك الصندوق ككريدي مولج فيه صندوق يؤول كبوحات كريدا في اليوم بضجده وانيل تجاني البلاك دانيه وبيغني المشوا مصر إشجره فليلقيه اليم نيل نوحوكو سوريدا يا موسى بساحل عبت اقل فرعون عبتكو يا لي ناسو اقبق ناوبكو ايو صور بي ياخدو حقادي دونا ماذا يا عدو عل لانيق الله علا فرعون و عل لغو موسى علا حاسق تلباته القيتو موسى وحان تجيهي عليك الكركة أحبتاً كالك الله حقيقة تميد مني أني أعلى الله حقيق أني أماركان كو جعلاتينا وهم إذا الكيباء كو جعلاتي وحن نبي موسى عندها كو نفتا وأن جعلان هر الله مار مرسد دعاً والي تصنع إن لغو برباريو على عينيه عندها إيقا هر طوضا إذ غوري تمشي صندوق ما له علي، حلا فرو، ألويل باكو جرا، ويلكي مرش الله يو، في العون أو ماشي تاجي يعي، ودي وأين يأويلك قط في با بموديعي، ويلكي بامركم ملك مخضاداتك الحكومة يع، إشبعوا الله تلين لا يعي، هو يدي باتري صندوق الله شجعيا كعقد، تبديه باتري من حبيك أنت كلك عافر لا يعي، تبديه هذا شيء، فتقول ولا شيء وعيتري، هل أدلكم؟ فرعون وما يدين توصية على من كركي حكرك يكفروه إذا نحى القالون فهو أدنى الذين وأنا قبل لا دين إسنويدين جديد دي يه أي ما يدين تصارق في ذين بقى ليسوا ها كعك أنبل يجري حدودي الك أقبله هو يدي بالك كان مرخى نفسيسو شبيه مركي الناس كسيسأنا ورواب ضماعي حد يلا يري ما شعرك وجراس أجنى وحترخف من بالان أو عنم عن أو بريض عن أي هذا نسكه أقام ويهي أخوره أدنك ودبه إجعله فرجعناك أبارك أرق لو قرى موسى فرجعناك موسى كُلْعِلِنَّي إلى أمك ويذا فان كُلْعِلِنَّي كَيْتَ قَرَّ إِنَيْهَا حَيْسَتُهُ أين هايش هذا هو ولا تحسن أيّا والولين وقتلت وقلت أفراده وقتلت موسى شيء نفسا قف فنجيناك وكُبَتْ بَاذِنَّي من الغم مركتي. وفتن ناك وأكو جهة مني فطولا جهة واحد كل ماشي ارغا سنين أكون يا في اهل المدين خير مدين رأوا طبنا صناديرته ثم كجذال مع وقتي اللي نقوله تلا جلعي أفرتك يسمركوب سمايو ماشي يمين ثم كجذال بعد جيت أتيني على قدر الجانجو يا أب يا ماشي والدي أكو تمين يا موسى قولك أسر ربي وحده لم بوحك وين جري واصطنعتك قبل جا أبوري لنفسي وأقربك ومتلكري قل كن نحل عليك في غرة فخلقني عليك سيد إنك أدوني آخره وحن مالسك بك أنا قال الله نفتي لكوا أبوري خصو بينكابكته أو وحيك وتجيوا خير الله يبون علي واصطنعتك لنفسي سأسمعه صلى الله عليه قال إبرو حجري قد وعذبا وتيتا لجسية شو سولك بريدة يا موسى موسى ولا قد وعذبا من أنا ما إنك لا تيسني عليك كركا مرة كل أخرى إذا وحين أمر كانوا وحيوني الى, إلى أمك هو يدا ما احانا إلى ما وحيوه اللو وحيولي أهان أنا غني فيه كتر في تابوت صندوق جديه سكر فغني فيه إصلي هو ودجر في اليمن وهذه النيل قريب فيلنقه اليم قال انا و خو كزري دايا بساحل حابطا ياخذه عقادا ادو منه فرعون قال له يا علا له موسى نو علا والقت وحا انتجي عليك موسى كركا محبه نجي مني انا قال له يقيمي ولي على عيني انا قال له انتي غرتودا تمشي ما أختك قوتك وراشه او فتقول يا قال أدلكم ميد تسي على من تتكركم يكفره ويكيرين حنانية فرجعناك موسى كلامنا يقلد وينوي إلى أمك ويذابا نكو ألني فيتقر إن أخبوزته عينها إيش هذا وهو لا تعزن أي أن والولين وقتلت وحادي شي نفسا من قبضها فنجيناك وكابت بالني من الغن مركك على شيء وفتناك في حبيب البانبان نو كو مارناي فتونان تي خبيهال اوف الله بيست وحدكو في أهل المديان خير المديان كدوهوذا ثم كاقادال بادي تتمي على قدال نجان قوي بي يا موسى موسى هو اصطناعتك وحان كوسى ميييي للنفسي أنيق الله النفتي ايهان كوسى ميييييو انت عمر في حد الكي أمرايو اللا دي موس وحييها اللو وحيل ردم عي لوش عي وعمل بل هو أغري عي طلبات كيسي لقوا في عي تكلف يحيل سروكانا إذا حب موسى تك أنت أذى موسى يا وأخوك ولالك هارون وأضل بطي بأياتي معجزة إذا أشي يقانتي بلتة حداد عرضتك تام ولا تنية حنوجينا اللي بدينا كلك هذا القميش عن مرايا النبوة ديت وتي هارون الاغبلي مساله الله هذ جبريل لهارون بما سر كل هذ لايه ما انت او ان بوودن لسودسيه كل كا هارون مسر بو كل سوده ما جنبو مركا جوغا ولاتنيها النوينه في دكري اني قال الله حسد اذا هكا نوغينا سبب توه وحا لايدينا رينا وانيقا حصده إذا كالميني قرقار كينانا حصده إذا كجر إذهب إسراع اللبذين حقا أدل إلى فرعون فرعون آذى إنه فرعون فغاوا كبري انتو حد قد بني بوما يعوك قروري فقولا مركا أوتكتان وحضو تراذان أسبب دعوة فرعون قولا هذا اللينا زلعان حعايير هذا الكهكوات كينينا بل لعله مدنانتي يتذكر إنه أنه هو واركين المغلوب أو يخصى الله كبابو سلاح صلى الله ذو ذو اللوحي الساري إنك صلى الله دير اذهب تقموسه أنت آدقيه وأخوك ورالك يا يتيم ياتيم عجزاتك ولا تنيها النوغين في ذكر أنك حصيد إذا اذهبا كعا إلى فرعون هذا إنه فرعون طغوه أحد قدبي فقولا الله له فرعون قولا هذا لأنه ينجل عن لعله مذنان يتذكر يتذكرون ونسم أو يخشى لك ضغب مسوا هذا النكوى يقين قال مسيهرو وإيراد ربنا يا ربنا أنك ربنا إننا النجا نخاف وعف سننا أيافروط إنه تعديه علينا كورك النجا أو أيض غاين وصي قغيرا ماكو وانسا كريي تنا دون صنجر بالله صادرئ إلى هذاك جوابه قال أبوح يري لا تخافها عف سبب قوامها إنني أني قال الله بمعكم ما إذن للجرا أسمع وما غلايا وحد لاهي يوحوس غيره وأرى وأجده وعصم أيضا يوحوس رصمايو أنتم أو من تبعكم الغالبون إذن كقولي جعان صرين لأرتن أيش هذا قالوا حيا حي ربنا يا ربنا أنقال ربنا وإننا أنقال نخاف أي أن يفرض إنو تعذيانو كبقين نمكبرين علينا كورك أن نقول نهاليو أو أيضا إنو نقوبا قوق قال إبوحي لا تخافها بقنا إنني أنيق الله أي معكما إذن لجيب بالتأييد والنصر والتوفيق أسمعوا ومغلايا ما يقول وما تقول وأرى وأجيد ما تعمل وما يعمل وحاصمي هي إيه أمر في فأتي يا موسى هارون بايمد هو فرعون فقوله عيران إن أنج فصورة ربك ربك الله صادري بناي أفسك النجك واد وحول فارسل در معنا النج بني إسرائيل وح بني إسرائيل أو أولاد يعقوب مصر بالجوا شامي يدل قويبان أولاينا نبي ولا تعذبهم جميس يرفات كذا خديناك حضمنه كان عربته يقولن ميت لآية بان نكورا نميد من ربك وشيئيك عن تيوت فبقا بان نكورا نميد وسلام بدبادنا على من احد كركيب يهان اتباع الرعي الهداهانونك إنا أنك قد وحيو أن لو وحيو داي إلينا أنك وحان لو أن العذاب النار على من روح كركيب يهان كذب حق الدانيي وتولى إيمانك كجيستيو إنتان يسود ببقين فأتيه وأوي مادين فقول وحي إلى ذلك إن رسول ربك نهي فأرسل معنا بني إسرائيل وحي أولادي عقوبا نهدي ولا تعذب مها عذاب حذو عذاب جينا كإن نكو رنمي بآية معجزة من ربك ربك كرنمي وصل محبت باداية وأدوني آخر كوبة باداية على من ركر كي اتبع الهدى حنوك الراعي إن أنك النبي قد وحيو لو وحي إلينا أننا أن العذاب النار على من يهان كذب حق بيني وتولى إيمانك كجسدي إنك حماصوها بارك ألوحي لي فرعون فمن ربكم ربنا وأكما يا موسى موسى رب جسدي أنا قال موسى ألوحي فبنا أنك ربنا الذي أعطى أعطاك كل شيء وألاك دمانتي خلقه سو من يحي يُطيمُ وبالها ثم كغزالنا حدا وعو البوع قلت لك علي كحونيه كاس ربي كل كاس فرع انت اود انه كجيد قال وويري فما بال القرون تد حالك ونويه الاولى هي الرايل او قوم نويه قوم صالح يا وري عابدي جير فما عاد كتري موسى, لي موسى علمها وما لها قانطوذا لقو علميه شعيند ربي ربي اكتب علميه جرا في كتاب كتابه دو. اي اوما ذي هره علميه في فقوريه لا يضيل ربي ربي اعمل من ولا ينسى وعمل الوض مركز سواليبه تلمان عسيال الذي قال جعل يالي لكم اذنك الأرض للك مهدا قول اذن اقول اذنك يالي اواصلك قاتيه لكم لأجلكم درتين في ها أرض هذا القزه هذا سبولا ودوين أدمرتان وهو أنزل الدجي من السماء الكر ما أنبياك الدجي فأخرجنا مركاء الفات يمين الاهبا يرواء النبي حيني إيه بسبب الماء إيه سببت هذا أجواج النوعيال داقة نوعيال كاسو من نفات دلت صوب حيا شتاك لدوين تدوحو حنو إيه وحي الدوية حنو إيه وحي اللبادة مركز أمر يبيهم أمر إباحوه كلوب عنا وعن نعمة رب إديسه بحياج وارعو ضادية أنعامكم حولهينا منا في ذلك أرنك الله إديسه يجيكوديه وعاكسكا لآيات دليلية الوهوي إلى قدرة إديسه وحدانية إديسه إذ امتصيه وعيس آياتك يبقوا موقنايا لأرنها عقلك كوه وصاحبك وعن عقل لهين وفهم ما يوم ودمر كان نبي الله موسى وفرعون يميت وركه ودني كل كان قال هو يفرعه فمر بكم ربي يا موسى موسى نبي موسى ادله قال موسى و يري حبنا ويسكرى انغيا يدينك الذي اعدويت اعطى كل شيء وعلى عركة كل خلقه وصو وميه ثم كذلك هذا خلق الاركه بكهنوني و قال المركز سافر اونكي سكهو يري فما بارو القرون تل خالك ودمحو ياهي كووران الاله الريي مسويسك موساي كو حالو يوجي علمها وماديهر علم غودا او لو ورايا عند ربي فبغي اكتيب علمي يال في كتاب ذو كو قوريه لا كتاب محفوظ المقادير لا يمي من ربي فبغي واحملو ولا ينسى وحنا ما يلو بو كل خاصو او شيغاي توحيدتي الذي الله جعال يا لكم ميدن كرتي ارض لدلك نهدن كظن يدينك يهلئ او وصلك قاتية لكم لاجلكم يدينك درتي فيها ارض لدغده سبولن ودوي الادمرته او انزلت دجيه من السماء كر ما انبيه دجيه خارج نواضين به بسبب الماء ازواجن وعيال من نظات ضاغه شتاكل دون كلوعنا ور او دجيه انعمكم إِنَّ فِي ذَلِكَ أَرِّنْكَ عَلَّهِذِينَ سَيْقُدِيهُ عَا قُدْسُكَنْ لَآيَاتٍ دَلِيلِيَ الْوَاهُوَيْنْ لِأُولِنُّهَا عَقْلِكَ وَأُصَاحِبْكَ أَيَّ أَدِّلَّهُ قُدْسُكَنْ تَهَيْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ